الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اخواني في الله والاخوات الكريمات احييكم جميعا بتحيه الإسلام تحية من عند الله مباركه طيبه فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في برنامج مواقف قرانيه والذي نعيش فيه برفقه استاذنا وشيخنا فضيله الاستاذ الدكتور عبد الصطار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الازهر وام القرى سابقا في لقائنا الماضي اخواني في الله حدثنا فضيله الدكتور عن أصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالرسل واليوم باذن الله عز وجل يحدثنا عن أصل عظيم آخر من أصول الإيمان وهو الإيمان بالكتب السماويه التي نزلت على الانبياء والمرسلين نرحب بفضيله الدكتور اولا فضلت الدكتور الله ازاي فضلتك ربنا يبارك لك يا رب وينفعنا بعلمك في اللقاء هذا ان شاء الله ستحدثنا عن الكتب الالهيه او الكتب السماويه التي نزلت على الانبياء والمرسلين ونعلك تعرض عن الوحي كذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نعم فان الله سبحانه وتعالى له الفضل والمن على عباده اجمعين فانه ما ترك خيرا يقربهم اليه الا امرهم به وذكرهم به ودعاهم اليه وحثهم عليه وما ترك شرا يباعدهم عن الجنه ويبغضهم إلى الله سبحانه وتعالى الا نهاهم عنه وعذرهم من وضعت الرسل يتتابعون في جنبات الأرض لحمايه البشرية من هذا الداء الوبيل الذي أصابها طوال التاريخ البشري ومن هنا كان الوحي الالهي هو نعمه عظمه من الله سبحانه وتعالى لعباده نعم. ثم هذا الوحي له معان متعددة أو هو واسع النطاق يوحي له تعالى إلى رسوله أي رسول يبعث للناس يوحي اليه معاني متعدده يوحي اليه مبادئ محدده يوحي اليه عقائد وكما قلنا اخلاق اخلاقا وعبادات ومعاملات تناسب كل زمن في بان نزولها لكن من الانوان الواحي من الوان الواحي ما يكون عاما يعني ينزل على الرسول وربما يوحى عليه بالمعنى وهو يعبر بلغه قومه وما ارسلنا بالرسول إلا بلسان قومه ولكن الله سبحانه وتعالى اراد في المسائل العظمى والاساسيه أن يحدد الأمر تحديدا للناس وان يتولى هو خطاب الخطاب من الاعلى لعباده نعم خطابا مباشرا محددا بحيث يصبح بين يدي الناس وثيقه أو كتاب او صحائف محدده فيها كلام الله المحدد الذي لا يتصرف فيه احد وانما هو خطاب من الرب سبحانه وتعالى لعباده بحيث يعلمون ما يريد منهم من امر او نهي لهذا كانت هنا الكتب السماويه هي اوعيه الوحي الالهي المحدد وكانت تضم مبادئ الديني والأسس التي ينبغي أن يمشي عليها المؤمنون في كل زمان ومكان تمهيدا ليقيموا هذا في الأرض وليعود به محددا مبرمجا ممثلا في هذه الكتب ليحاسبوا بين يدي الله سبحانه وتعالى على اساس ما فيها من أمر الهي أو من نهي الهي نعم لذلك كثرة الصحائف والكتب في تاريخ البشرية على السنه الرسل عليه السلام أولا ليس كل رسول ياتي بكتاب وليس كل رسول ياتي بالصحائف احيانا ياتي رسول وبعه صحائف كما قال الله تعالى في صحف ان هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهيم وموسى هذه الصحف يخاطب الله تعالى فيها عباده وينزلها على رسوله محدده وقد تكون كتبا محددة مسمى باسمها لذلك يجب علينا ان نؤمن بان الله انزل كتبا كثيرة وصحفا كثيرة على انسياده الرسل ومن لم ياتي على لسانه كتاب او او صحف عليه أن يتبع الكتب أو الصحف التي جاءت على لسان افه السابق عليه يعني. فلهذا يوجد صحف كثيرة في التريف صحف ادريس صحف آدم صحف إبراهيم وموسى وما إلى ذلك من الوان الصحائف غير الكتب هي مجموع الصحف لكن الكتب تنزل ينزل كتاب كبير جامع لكل شؤون الحياة واشهر هذه الكتب التي نزلت قبل الاسلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم هي التوراه والتوراه كتاب جامع انزله الله تعالى على موسى غير الصحف أنزل الله تعالى على موسى كتابا جامعا يقول فيه ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور انزلنا التوراه فيها هدى ونور وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء نعم ليس الاسلام هو الدين الشامل لكل شؤون الحياه الاسلام الذي جاء لا الاسلام الذي جاء بمحمد له خصوصية سنتكلم عنها انما كل دين بعث الله به رسول هو دين جامع شامل لكل شؤون الحياه المناسبه لعصره في نفس العصر الذي الذي تناسب عصره. لكن هناك امور اتفق فيها الرسل جميعا وامور تفاوتت فيها رسالتهم نعم اما الامور اللي الرسل فهي العقائد جميعا نعم. الجانب الايماني كله, كله كله لا يختلف رسول عن رسول الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وال والايمان بالقدر نعم. إن كل شيء خلقناه بقدر كل هذا موجود عند الرسل جميعا بحرفه لا يتغير منه حرف نعم. من اول رسول الى اخر رسول صلى الله عليه اجمعين وذال الايه الكريمه في سوره الشورى شرع لكم من الدين ما به نوح والذي اوحينا لكم ووصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان افهموا الدين ولا تفرقوا فيه وايضا الجانب الاخلاقي ايضا الرسل لا يختلفون فيه لا يختلفون فيه الصدق والامانه والصدق والامانه والعفه والصبر والحلم وكذا لا. كل هذا لا لا يختلف فيه الرسل لانه تاسيس لدين الله في الارض نعم يختلف الرسل فقط بينهم في الرسالات في صور العبادات والمعاملات في أصل العبادات الرسل جميعا جاؤوا بالعبادات نعم. حتى الصلاه ذات الركوع والسجود كل الرسل جاؤوا بها يا مريم اخنطي لربك وازجري واركعي مع مع نعم اركعي انطهر لابراهيم خاطب الله إبراهيم و اسماعيل انطهر بمثال الطائفين والعاكفين والركع والسجود أصل العبادات لا يتغير على ال السنه الرسل واصل المعاملات من بيع و وزواج وما الى ذلك إنما تختلف الصور في العبادات والمعاملات فقط اذا اصلان اصلاني او شعبتان يتفق في الرسل جميعا وهما الايمان والاخلاق والاخلاق نعم ويتتفق الرسل ايضا جميعا في اصول العبادات واصول المعاملات ثم تتفاوت الرسالات حسب الزمان في صور العبادات يعني مثلا نحن علينا خمس صلوات ذات ركوع وسجود امم أخرى عليها كذا نحن نصوم رمضان امم اخرى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لكن بصوره اخرى وتتفاوت الصور والاشكال الكتب الإلهية تنزل هنا لتكون وعاءا للوحي الالهي المحدد الذي لا يتصرف فيه الناس فقد علم الله سبحانه وتعالى ان الناس الانسانه اكثر شيء جدله وانه يغير ويبدل وانه يتصرف في الأشياء كما يحل له سواء بالهوى أو بالنسيان أو بالقصور أو بالتقصير او ما إلى ذلك اذا ماذا ماذا يضبط حركة الإنسان كتاب محدد من السماء ينزل لا. بذاته لا. فهذا التوراه انزل الله التوراه ولكن لم يضمن الله عز وجل بذاته حفظ التوراه وانما وكل حفظها للعلماء للاحبار والربانيون ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا والذين ها واليهود والربانيون والاحبار والاحبار من كتاب الله فاذا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء يبقى هم طول منهم حفظ هذا الكتاب فحرفوا وبدلوا وكتبوا كتاب بايديهم فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ال الإنجيل أيضا انزله الله هدى ونور على عيسى عليه السلام أنزل الله تعالى كتابا محددا هو سماه الزبور على داوود الزبور يعني الكتاب على على داوود عليه السلام ما فيما بين موسى وعيسى فداوود بينه وبين موسى عليهم السلام جميعا نحو 500 سنه ثم بعد عيسى بعد ذلك بمدى طويلة فا اذا التوراه كتاب أنزله الله على موسى في بداية تاسيس الديانه لبني اسرائيل ثم في في وسطها جاء بالزبور لداود على لسان داود ثم الانجيل في ختامها فهذه كتب سماويه من الله سبحانه وتعالى كلها حق و... ونور من الله وهداية وبلاغ مما ج... مما أوحاه الله بلف... بلفظه المحدد إلى رسله هل يعني الايمان بالكتب مجرد الإيمان فقط لا... لا ليس بمحتواها الآن ما عدا القران نعم هذه هذه نوخرها قليلا لكن نكمل مسألة خطيرة نعم وهي أن الكتب السابقه وقع فيها خلل من الناس نعم فلما أراد الله عز وجل ان يختم النبوات جميعا بمحمد صلى الله عليه وسلم في الامم السابقه كان إذا جاء تحريف في التوراه ياتي داوود فيصلح وياتي عيسى عليه السلام فيصلح ما افسده بنو اسرائيل مثلا في في كتب الله لكن علم الله أن النبوه تختم وان محمد صلى الله عليه وسلم يقبض وانه لا نبي بعده ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولك الرسول الله وخاتم, وخاتم النبيين. النبيين ومعنى خاتم يعني آخر آخر النبيين لا نبي بعد نعم. ليس كما قال قالت بعض الفرق المحرفه خاتم النبيين يعني زينة النبيين لا انما هو اخر أنا العاقبه فلا نبي, نبي بعد صلى الله عليه وسلم اذا لو حرف لو حرف الكتاب من يصلحه نعم. لذلك جاءت حكمه الله عز وجل بكتاب بكتاب يتولى هو حفظه وهو غير قابل للتحريف على الاطلاق ولا يمكن باي وجه من الوجوه ان يدخله ان يدخله التحريف او التغيير او الخلل او النسيان او القصور او التقصير او ما الى ذلك من افات البشر ولهذا كانت في في الرساله الخاتمه لأنه لا نبي بعد محمد يصح كان هذا الختم الالهي بكتابه القرآن القرآن هو كما كما هو التوراه كتاب محدد من عند الله بلفظه ينزل بلفظه العلماء يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى بالحديث القدسي نعم بالمعنى وهو يعبر بالالفاظ في اللغة العربية مثلا الحديث النبوي احيانا السنه كانت تاتي وحيا من الله يقول الله تعالى له قل كذا فهو يعبر بالالفاظ التي اوتي اوتي جوامع الكلم يعبر بالالفاظ التي التي علمها من جبريل عليه السلام لكن القران والتوراه والانجيل والزبور هي كتب محدده الالفاظ ينزل بها جبريل عليه السلام فيعلمها للرسول فينقلها الرسول بذاته لكي تظل ضابطا وحاكما بين الناس كلما اختلفوا يرجعون اليها نعم فلما وقع التحريف في الكتب السابقه جعل نعم. الله القرآن كتابا لا ينقض ولا ينسخ ولا يحمص ها تولى حفظه بنفسه نعم وتولى حفظه بنفسه فقال اننا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون وان هنا ان ضمير العظمة ضمير التعظيم كان المعنى أن الله الأعظم المتفرد في هذا الكون هو الذي ستولى حفظ هذا الكتاب ولذلك حكم حكما قطعيا قال وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ولهذا حفظ القرآن لماذا لان النبوة ستختم فلا فلا احد يصحح بعد محمد صلى الله عليه وسلم اذا الكتاب الذي ياتي بمحمد يضل مستمرا متعاقبا الى يوم القيام لا. وهنا أيضا مسألة خطيرة القرآن تفرد بخصوصية أخرى وهو أنه وعاء للوحي المبادئ المبادئ التي يريد الله منا ان يكلفنا بها من من اعتقاد الوحدانية وصفات الله والايمان بالاخره وغير ذلك جاءت في القرآن كما جاءت في التوراه لكن القرآن ايضا تضمن شيئا اخر زائدا وهو انه معجزه التحدي دليل اثبات النبوه هو الدليل الذي يقيم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدليل على أنه رسول من عند الله لا لماذا لأن القرآن على الهيئه التي جعله الله عليها غير قابل للتزييف والتحريف أو مستحيل ذلك وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ما كان من حيث المبدأ ما كان أن يفترى من دون الله قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والارض فالذي يعلم السر هو الذي انزله وهو الذي تحدى به الناس على اربعه مراحل قال فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين نعم قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران كل القران ما يستطيعوا فخفف عنه وقال وتحدىهم ان ياتوا بعشر سور مثله مفتريات كما يقولون عجزوا لا يستطيعون عشر سور هذا شيء كبير جدا فقال لهم فاتوا بصورة مثله ليس من مثله مثله كما جاء في سوره يونس فاتوا بسوره مثله عجزوا لان المثليه هنا امر كبير واسع النطاق لابد ان يكون متفقا مع التاريخ لابد ان يكون متفقا مع حقائق العلوم والكود لابد أن يكون متفقا مع الصدق والحق لابد أن يكون متفقا مع الـ الـ ما يعلمه الناس من النبوات السابقه لا حتى ياتي ما ينقذه من اي جهه من الجهات لا فمن كل الجهات لذلك المثليه صعبه بعض الناس يظن مثل نأتي بصورة مثل سهلة بصوره المثل وحاولوا فشلوا لذلك في, في نهاية المطاف لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه تحداهم التحدي الاخير فقال فات بصورة من مثله من مثله يعني من للطبعي اي مماثله للقران اي مماثله من أي جانب سواء في جانب الآن الان مورجبكي لما قارن بين الكتب الثلاثه التوراه والانجيل والقران قال إن القرآن لا وجدت أنه لم يصطدم قط مع أي حقيقة علميه أو حقيقة تاريخيه فاذا من الذي يضمن هذا إذا كان الرسول صلى هو الذي يقول من عنده لابد كان يخطئ لابد لان البشر يعرض لخطا مهما عصمه الله لكن من اين ياتي بالتاريخ الاولين لو كان من عندي غير الله لا فيه اختلاف كثير ومن هنا كان القرآن العظيم هو كلمة الله الخاتمة نعم ادي اول شيء المستمره الى يوم القيامة الله الذي لا ياتيه الباطل من أي جانب من جوانبه لا من أمام ولا من قدامه ولا من خلف ولا من جهه الالفاظ ولا من جهه الروايات ولا من جهه أي مماثله ثم القرآن الكريم ما كله مبني على الحق والصدق نحن نقص عليك احسن القصص اوحينا اليك إن هذا لهو القصص الحق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام فهذا انا كتاب واسع النطاق وهو دليل الرساله ولذلك تحدى الاولين والاخرين على ان ياتوا بمثله او من مثله فعجزوا ولذلك في الاخر اخر التحدي قال الله تعالى فان لم تفعلوا ولن تفعلوا في المستقبل اغلق الباب نعم ولن تفعلوا هذا تحدي لن في المستقبل لن تستطيعوا ذلك الى يوم القيامه الذي يقول ذلك لا يمكن أن يكون الا الله سبحانه وتعالى لان الرسول لو قال ذلك من ادراه بالغيب من ادراه بان يولد يولد نعم في الاجيال القادمة ناس أو او مؤسسات او افراد تستطيع ذلك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ رساله الله من الحق الالهي الذي يعلم السر وأخفى فكانت هذه النتيجه ان القران الى الان لا يوجد ما يؤثر في صدقه ولهذا لهذا كان موقف القرآن العظيم في خاتمه الرسالات موقفه من الكتب السابقه نعم ما هو موقفه من الكتب السابقه موقف خطير جدا إن انزلنا اليك الكتاب ا مصدق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه اذا له وظيفتان يصدق الكتب السابقه ما معنى يصدق الكتب السابقة؟ يعني يقول أن الكتب السابقة هي حق من عند الله نعم. وان التوراه انزلها الله فيها هدى ونور نعم. وانها كتاب الله حقا وصدقا نعم. لكن حدث تحريف نعم حدث تغيير بدليل ان التوراه التي عند بني إسرائيل الآن ليست هي التوراه التي أقرها النصارى ويقدسونها مختلفة. مختلفة في اجزاء كثيرة جدا خطيرة الانجيل مكتوب 70 انح 70 انجيلا لمؤلفين معروفين برنابا ومرقس وكذا من الذي أين كتاب الله في وسط ال70 وفيها لا تناقض شديد جدا نعم فعند العلماء معلوم معلوم هذا والله عز وجل صرح بذلك الفويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم يعني افتراء ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا هل المقصد من هذا الانسان اذا اراد ان يطمئن الى ايمانه والى صواب طريقه والى ان الطريق الذي يمشي فيه هو طريق مستقيم نعم. صالح كيف يطمئن بد أن يكون المصدر الذي ياخذ منه مطمئنا نعم. موفقا نعم. لذلك أصبح القرآن هو الوثيقه نقول بكل وضوح الوثيقه الوحيده الباقيه الصحيحة من وحي الله في ارض الله الى الرسل جميعا هي الوثيقه الوحيده لمن اراد لا. لا. ان يسمع خطاب الله عز وجل لعباده نعم لمن اراد ان يعلم الدين الصحيح الذي فرضه الله على عباده لمن اراد ان ينجو في الاخره من عذاب النار لمن اراد ان يدخل الجنة هنا لا يوجد اطلاقا ولا نذكر ان احنا نحن اخبرنا قبل ذلك ان رجل اديبا فرنسيا شهيرا اخذ يبحث في مصادر الأديان فلم يطمئن ثم انتهى إلى القرآن فقال هذه هي الوثيقه التي اطمئن إليها لكي اسلمها قلبي ونفسي وعقلي فاسلم عبد الواحد يحيى رينيه نو واسلم وجاء هنا في مصر ومات هنا في مصر وهو يلبس زي العلماء الازهرين لانه ايقن أن هذا الكلام هو خطاب الله المباشر الوثيق لعباده الى يوم القيامة وايضا الطريق الذي جاء به طريق موثق دقيق فلذلك اسلم الرجل ودعا الى الى هذا الدين باعتباره موثق المصادر لا خلاف فيه عندنا كتاب واحد كان ملاحظ ايضا بعض العلماء الاوروبيين لاحظها قال أنا فعلا استطيع ان اجزم بعضهم منصف وبعضهم ضل وضل من المستشرقين فقال انا فعلا بعد قراءه القرآن وقراءه تاريخ القرآن اجزم بأن هذا هو الكتاب عين الكتاب الذي قرأه محمد على الناس ويقول لاني لم أجد خلافا ويقول إذا دخلت مسجدا من بلاد المسلمين من اول اندونيسيا إلى الدار البيضاء في المغرب لو دخلت مسجدا واخطا الإمام الامام الذي يصلي بالنسبة القرآن اخطا خطا صغيرا وجد مئات من النساء والرجال والاطفال العلي. يردونه ويصوبون له فدل على ان هذا الكتاب انتشر انتشارا موثقا من عند الله مساله ان نزلت في رمضان جميعا هذه لا ثبت في الاثار في حديث الامام احمد والبيهقي في الشعب وغيره وغيرهما من حديث وافله بن الاسقع ان رسول الله قال ان كتب الله كلها نزلت في رمضان في شهر رمضان نعم. فهل كانت الشهور قبل كده تسمى رمضان نعم من اول التاريخ ان عدة الشهور عند, عند الله, الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه احرق فالاربعه الحرق هي في الشهور القمرية ومنها رمضان هو شهر قديم انزل الله فيه الكتب السماويه جميعا بعضها في اوله وبعضها في وسط وبعضها في اخره حسب روايات الحديث المهم أن في كل الكتب انزلت في رمضان ف لما جاء القرآن صرح الله بانه انزله في في رمضان شهر رمضان الذي, الذي انزل في القرآن. القرآن واختار ليلة القدر بالذات للبدايه نعم. إن أنزلناه في ليلة. ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ثم قال ان انزلناه في ليلة مباركة وهي ليله ليله القدر في سوره الدخان حم تنزيله وتحميم والكتاب المبين إن انزلناه في ليلة مباركه المراد بها ليله القدر وليس كما هو مشهور النصف من شعبان لا هي ليله القدر فاذا ليله القدر نزل فيها القرآن بداية ثم نزل في رمضان ثم نزل في بقيه الشهور على مدار 23 سنة بين مكه والمدينة القضية ان ان اذا لماذا لماذا كلفنا الله بصيام رمضان بالذات ثم جمع لنا فيه مجموعه من الفضائل العظمى منها الصيام صلاه التراويح في رمضان بالذات نحن كتب علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا كان ممكن نصوم شعبان ممكن نصم رجب لكن رمضان بالذات لانه احتفال بعيد الكتب الالهيه نستطيع نسميها كذا الكتب الالهيه نزلت في رمضان عبر التاريخ نعم. لذلك انتدبنا الله نحن المسلمين الامه الخاتمة لكي تحتفل على نمط اسلامي الهمم تحتفل بالمناسبات الكبرى بالطبل والزمر والرقص والفجور والقبور نحن نحتفل بالصيام في النهار نعم. بقيام الليل بالقران نعم. نقراه في في الصلاه الطويله ونختم في عده الخدمات في رمضان بالتداول. ثم نمتنع عن الغيبه والنميمة في رمضان خاصه في كل الايام واخصه في رمضان ثم زكاه الفطر ثم الاعتكاف وهكذا جمع لنا مجموعة من الواظاء <تصفيق> في رمضان نعم. احتفالا على النمط الاسلامي باسلوب الإسلام بالدعوه إلى الخيرات في الصلاه والصيام والزكاه والى ذلك وقراءه القرآن حتى نحتفل نحن المسلمين سنويا نعم. عندما ياتي رمضان بهذا الدين احتفالتنا, احتفالتنا طاعه الله احتفالاتنا طاعه محدده من الله صيام زكاه الفطر اعتكاف في العشر الاواخر وهكذا فكل هذا نعم. احتفال بعيد نزول الكتب الالهيه لا نسميه عيد او نسميه مناسبه الكتب نعم. السماويه نزلت هدايه للبشريه فنحن نحتفل اصاله انفسنا وريابهنا للبشريه بطريقه تناسب هذا المنهج الالهي وهذه نعم. الشريعه الالهيه والله تعالى اعلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نشكر باسمكم جميعا لفضيله شيخنا واستاذنا الاستاذ الدكتور عبد الستار سعيد حدثنا اليوم عن الكتب الالهيه كاصل عظيم من أصول الإيمان ولعلنا بفضل الله عز وجل ما نكون قد اتينا على الأصول الإيمانية العظمى الايمان بالله واليوم الآخر والملائكه والرسل والايمان بالكتب السماويه وفي اللقاءات القادمه نواصل مع فضيلته الحديث عن مواقف قرانيه فحتى نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته